كذبت قبلهم قوم نوح فكله عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدعا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وَفَجّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَانْتَقَلَ الْمَاءُ عَنَّا مَرَّقَدٌ قَدْ قُدِرَ وَأَمْنَنَّاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَدْوَاحٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسوا من مدن سی ن في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي أُقِيلِكْ رَ عَلَيْهِ مِن بَل مِنَّا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرَف يفيت ننتلغم فتقبرم وسطير وانا فَنَادَى صَاحِبًا قُمْ فَتَعَطَّفَ عَنْقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَنْ وَلَقَدْ يَسَّغْلَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ